وسط النهار والدنيا حر والوقت مش عايز يفوت دق الجرس دقاد بحزن كأن ده لا واحد يموت وسط النهار والدنيا حر والوقت مش عايز يفوت دق الجرس دقاد بحزن تندق لو واحد يموت خرجت اشوف ايه حصل قالوا ان في ميت وصل ولقيتني نايم في التابوت ولقيتني نايم في التابوت وضحكت في الأول وقلت أنا لسه بتحرك بعيش ازاي تقولوا اني مد وصرخت بس ما سمعنيش وضحكت في الأول وقلت أنا لسه بتحرك بعيش إزاي تقولوا إني مت وصرخت بس ما سمعنيش وسمعت ناس بتحبني وتقول ده كان طيب قوي وسمعت ناس بتسبني وتقول ده كان شرير قوي وسمعت ناس بتحبني وتقول ده كان طيب قوي وسمعت ناس بتسبني وتقول ده كان شرير قوي ولما جت ساعة الحساب لقيتني مطلوب من السماء مقفول في وشي كل باب ونفسي سودا مضلمة ولما جات ساعه الحساب لقيتني من بالسماء مقفول في وشي كل ما ونفسي سودا مضلمة فتحت عيني لقيتني حي والشمس ميلة للغوب فشكرت رب لأنه حلم وعهدت أن أرجع وتوب فتحت عيني لقيتني حي والشمس ميلة للغروب فشكرت ربي لأنه حلم وعهدت أن أرجع وتوب وعهدت أن أرجع